ம இல் إلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكيد Amma وطخرة السمس والقامر وطخرة السمس والقامر وُذُنَّ بِهِمْ أَمْ مَعِيفٌ طَيْرُ الْآيَاتِ لَنْكُمْ بِالْبَقَاءِ إِذْ بِكُمْ تُخْفُونَ